شركة الشاد الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمدوه سبحانه، حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم. على سيدي ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين إمام المتقين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه البررة الميامين ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين عباد الله في قراءة التاريخ متعة وفي دراسة السيرة سعادة وفي مواقف الرجال والأبطال والمبلاء كرامة وفي تنايا الماضي عبر وفي أتون التاريخ درر وعلينا أن نقرأ تاريخنا بوعي وإدراف أن نقرأ التاريخ للحاضر والمستقبل لا للتواري خلف أسوار الماضي وليقيني وقناعة التامة بأن تاريخنا عظيم وتراثنا جليل وسيرنا حيوية أحاول بين الحين والحين والفينة والفينة أن أتناول وأحاول ذلك أن أتناول بعض المواقف والشخصيات الفزة التي نقشت اسمها في ذاكرة التاريخ ووجدان المسلمين وقلوب المؤمنين والتي تركت بصماتها واضحة في دنيا العقيدة وفي عالم الإيمان وفي ميادين الفداء وفي ساحات الصبر والعطاء ونحن كأمة مسلمة علينا أن نقدم للعالم هذا الأنموذج لكن علينا قبله أن نعيش المعاني التي ارتفع بها هؤلاء لماذا سما من سما وبقي اسم من بقي ومات من مات بعض الناس يدخل في دنياه فيولد حتى يخرج لا يسمع به أحد حتى جيرانه وبعض الناس يبقى مع مر الأيام مع مرور الأيام والذكريات تبقى سيرته عطرا وعبيره فواح وشذاه قوي يملأ أرجان الدنيا والكون ومنهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وإننا كأمة مسلمة تبحث أجيالنا عن أنموذج وعن قدوة ونحن الذين قدمنا للدنيا أجمل النماذج وأصلب المواقف وأروع القدوات سوف أتحدث في خطبتي هذه مفتخراً سعيداً متشرفاً عن أعظم إمرأة في تاريخ الإسلام قاطبة سوف أتحدث عن سيدة نساء المسلمين بل سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة القرشية الأسدية أمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم العامرية رضي الله عن خديجة التي اصطلح علماء الإسلام على تسميتها بخديجة الكبرى لأنه ما من خديجة إلا وسميت على خديجة الكبرى تيمنا وتبركا من هي خديجة؟ التي هي خديجة التي اسم ورمز يتلألؤ في سماء المسلمين كما يتلألأ القمر في ليلة البدل في الأفق في السماء من هي خديجة؟ هي رمز الوفاء ورمز العقل ورمز الحكمة ورمز الثبات ورمز, ورمز البدل ورمز العطاء من هي خديجة؟ هي رمز الأمومة المكتملة والزوجية المطيعة إن الحديث عن خديجة ليس بضرد من الأساطير لأني أحدث عن واقع وعن امرأة عاشت يوما من الأيام في دنيانا بمعطيات بسيطة في مكة بين جبالها وشغاثها وأوديتها وبين متناقضاتها ولدت خديجة قبل قبل عام الفين بخمسة عشر عاما لأنها تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بذات العدد فقد ولد في عام الفيل وولدت خديجة قبله وقد تزوجت خديجة أول ما تزوجت بأبي هالة هند ابن زرارة ابن نباش التنيمي وأنجبت منه هالة ثم توفي ثم تزوجت بعده عتيق ابن عابد ابن عمر المخزومي، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما يستوقف الدارس للسيرة لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان الشباب بامرأة سبق لها الزواج أكثر من مرة تزوجت قبله مرتين تزوجت بأبي هالة وبعتين وتكبره بخمسة عشر عاما أن يدافع دفعه كانت سرية وكانت من أصحاب الأموال لكن هذا لم يكن هدفا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينظر إلى حقام الدنيا أبدا حتى بعد أن صارت الدنيا في يده ما تزوجها لمالها إنما تزوجها لأنه قرأ فيها بفكره الزاقف وبطره النافذ المرأة الناضجة المكتملة في عقلها وشرفها إذا كانت خديجة بنت خويلة وهي عمة الزبير بن العوام لأن الزبير بن العوام ابن خويلة ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصير وهو وهي خديجة بنت خويلة عمته كانت خديجة رضي الله عنها في قبل البعثة في أيام جاهلية العرب يسمونها بالطاهرة كانت حازمة وكانت لبيبة وكانت عاقلة وكانت سريفة فهي ضاربة بنسبها في أصل قريش في قصي ترجع إلى قصي وكذلك كانت ذات مال وكان رجال يتجرون في مالها وهي امرأة فوق هذه الصفات أكرمه الله من فوق سبع السماء بأن اختار نبيه لها زوجة الآن لا يمكن لرجل أن يتزوج وهو شاب لو ما مزوج معلش لو عنده مرة ودار زواج ثانية ممكن يزوج له واحدة مطلقة واحدة عذبة زي ما بقوله لكن شاب من أول مرة أول زواج يختار امرأة تزوجت قبله برجلين ويا في الأربعين يعني حتى الآن لو واحد دار يتزوج ما بخلوه أبو بخله يقول أنت شوفتها شنو ما لك يا ولدي ألف من تتمناك الله ما كتر إلا من نصوان ده إنك وعدة ساعتين بقى 15 سنة ومعارجة تقفلك الأجلال يجدها زول ما عندك موضوع على شيء قولت بعد ما تتزوج تتزوج فوقها جيب كمرة ثانية لكن كمرة أولى ما تجيب والله هذا الاختيار يمر على الكثير من الناس دون أن يقفوا فيه نبي الإسلام وقبل أن يكون نبيا تزوجها في مكة مرغوب كامل العقل كامل الشرف كامل النسب كامل الأخلاق كامل الصفات كامل, كامل المعنى كامل الخلق كامل الخلق وهو في مكة في الخامسة والعشرين عند اكتمال سن الرجول وخبيجة عند نضج سن الأموم وسبب الزواج أنه اتجر لها في مالها فرأت مكارمة لم ترها في رجال الرجال يأتونها بالمال ثم يلازعونها يخفون شيئا كان أمينا صادقا معها، وقد رأت خديجة في ذات ليلة من الليالي رؤيا تعانق الجوزاء، والرؤية أنها رأت أن شمسا أن الشمس جاءت في منتصف مكة، ثم وقعت الشمس في دارها، ثم امتلأت الدار نورا. وامتلأ ما حول الدار نورا وتلأ فاستيقظت ما بين أمل وخوف فذهبت إلى ابن عمها ورقت ذهبت إلى ابن إلى ابن عمها ورقت ابن نوفل وحكت عليه القصة فأخبرها أن النبوة تتدخل دارها رؤيا عجيبة رأت السم في مكة سقط السم في دارها فامتلأت الدار نورا واستدامت بهاء وأسرقت مكة وأسرق ما حول مكة وهي آنذاك لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت تعرفه فتعرفه من بعيد فأرسلت إحدى صديقاتها نفيسة الصديقة هي نفيسة بنت ممبه أخبرتها خديجة بأنها معجبة بهذا الشاب فقالت له أكلمه ليتزوجك قالت خديجة تزوجني وبيني وبينه من السن يتزوجني وقد تزوجت قبله قال إن فيك ما يجعله يتزوجك لأنها تعرف القرب بين الشخصيتين فذهبت نفيست وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا محمد لماذا تتزوج؟ قال ومن أتزوج؟ كأنه كان يبحث عن خيار. قالت تزوج بخديجة بنت خويلد الطاهرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمامه إلى إلى أبي طالب وإلى حمزته وإلى العباس. فجاءوا يمشون معه. إلى عمري بن إخوالي عمها، فقام أبو طالب خطيبا وقال الحمد لله الذي جعلنا من زرع الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضي يعني أصل معد وعنصر مضر وجعلنا سواس بيته وحراس حرمه وجعل لنا حرم آمنا وجعلنا على الناس حكاما أما بعد فإن محمد بن أخي ابن عبد الله لا يوزن برجل إلا وزنه شرفا وفضلا ومدًا ونبلًا وخلقًا وعقلا وإنه وإن كان في قل ما عنده مال فإن المال عرض زائل وأمر الحائل وعارية مستغجعة وإنه جاء يخطب إليكم خديجة وقد عربتم قرابته وقريبها يلتقون في قصي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي وإن له بعد هذا نبأ عظيم وخطر جليل قال الآن لسه منتظر فيه حيات كثيرة ده ما يهو لسه كأن أبو طالب يتنبأ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب لما رأى فيه من الأخلاق قال وقد بذلت لها من مالي عشرين بكرة عشرين ناقة بكرة وفي رواية اثنتين عشرة أوقية أوقية ذهب نشى ونشى يعني ونص اطماس الوجية ونص ذهب أو عشرين بكرة على اختلاف بين الروايات فزوجوه فزوجوه صلى الله عليه وسلم من خديجة بعد خمسة عشر سنة صار العريس نبيا والعروس أما للمؤمنين لما جاءه الوحي في غار حراء جاء إلى خديجة فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلمة تدل على عقلها وعلى رجاحة فكرها وعلى ثبات إيمانها قالت كلا ابشر والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكلا وتغيث الملهوف وتقرئ الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق لا يخزيك الله أبدا أخذت إلى ورقة ابن نوفل فسمعت أن هذا هو الناموس الذي كان يأتي على موسى فتحققت, فتحققت بها خديجة بأن الشمس دخلت دارها لتملأ الدنيا نورا وعدلا وهدى وخيرا قال أهل السير ابن الأثير أول من أسلم من الخلق قاطبة خديجة من بخوينه هذا صحيح إن كان قبل أن يعلن سمعت النبوة وثبتته أسلمت قبل الرجال والأطفال لكن أهل السير اعتادوا أن يقولوا أول من أسلم من, من الرجال أبي بكر والصحيح أول من أسلم من الرجال أبي بكر وأول من أسلم من الأطفال والصبيان علي وهو دون العاشرة وأول من أسلم من النساء خديجة والصواب أن أول من أسلم من الخلق رجالا ونساء خديجة ديننا ونبينا أول من تبعه وأعلن انتماءه إليه امرأة ويقولون أن الإسلام اضطهب المرأة أين دعاة تحرير المرأة أين المتشدقون والمتفيهقون بشعارات كاذبة تريد للمرأة العرية والمجون والانحلال والاختلاط بالرجال، أين الذين يريدون تجريد المرأة من الأنوثة ومن كامل العقل ومن كامل الدين حتى تختلط وتترص وتترصخ بالزفت، نعم بالزفت، والأثمنة مهندس فوق السجالة، أهل مبسوطين وهي مبسوطة، تطلع فوق مع العمال يبصوا لبعض. يقولوا دي سمحوا دي شيء قال تحرير المرأة قال تطلع فوق في السجالات والله يشوفون النسوان في السجالات هذه هي ضريبة فلورية ثائفة ضريبة الانسلاخ والانحلال من القيم هم جماع رواج في شارع عظرة مع العمال قال مهندس هندس هندست بيتك البيت هل هندسيه هندسي حاجاتك والله ظلم المرأة وما سادت المرأة بمثل هذا العقل المأفوم الذي ضيع المرأة من أنفتها فأعطاها إحساس أنها كالرجال كالرجال تماما تشرب الشيشة في محلات الخرطوم البنات بجنج بل يشرب الشيشة يسرب رشيشة الأولاد خلينهم الشباب خلينهم الشابات يسرب رشيشة هذه النتيجة أين هذا من عقل خديجة ومن شرف خديجة ومن صهر خديجة ومن, ومن عفة خديجة وللأسف قد تكون هذه مسمى بخديجة ممكن نكون مسمينا خديجة برضو. الله سما خديجة وبعد ده يطلع مع الثيجالات ومع الإخوان. الشيء ما بالعقل الرجال يشتغلون شغل الرجال والنساء يشتغلون شغل النسوان. الشيء كمان ده الليل وده يتعصب. ده ده الليل مؤتمر. الرجال يشتغلون شغل الرجال. يطلعوا الثيجالات ويسوقوا الجندرانات ويخشوا المنطقة الصناعية والنسوان يجلبوا في البيوت يهندسون البيت يهندسون الأسرة. يكونوا في المستشفيات يا أخي يكونوا في المكاتب إلى حد ما تحت المكيفات يا أخي الحاسوب ده ما كويت يقروا حاسوب وكمبيوتر يا أخي تلقاها واقفة في شارع الضرب هي طبعا مبسوطة ونسوطين وكاشفت التلفزيونات تشريع جد يجيبوا البنات يجاعدون والله يخلف الكرعين النسوان يخلف الكرعين ويتكلموا عن قضايا المرق والله ما عندكم أخلاق والله حب أنه كنت مسؤول الله أدفل الفضائيات دي كلها تخلف كراعة والسعر طبعا السودانيات شوية مؤدبات بتكون خاتة طرحة لكن مزعنجة بيقدام البصة ظاهرة والفضائيات الثانية طرحة ما في، أكلمك طرحة ذاته رأسه عديد ما في، تخلف كراعة واثنانفر ويتكلموا يتكلموا في الشؤون الكبيرة في التعدد في تعدد الزوجات يعترضوا يعترضوا على شرع الله جل وعلا المنزل الشرع المنزل من فوق سبع سماوات المعتم يعترضوا عليه ويتكلموا خديجة رضي الله عنها لم يرى في التاريخ مثلها في حديث علي وأصل الحديث في وفي حديث أنثى قال صلى الله عليه وسلم يثير إلى السماء والأرض خير نسائها مغيرة بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد السماء والأرض خير نساء السماوات والأرض الدنيا دي كلها يتولد كترات رجال نسوا كتر في النسوان الموجودات الكل أنها حيماة العملات البدرة والمنظمات وجوههم السوق لك تعرف الكريمات دي زي الإقامة في السعودية يوم اللي شورا منك بتجحجة والكرامات دي يوم يوقفوها وش بيكرمش وتاني بيبقوا أسود من ما كان ذاته جاريات الكريمات بس ده فهم فهم الكرامات في مشوار قياسات شوية الستائر والسيراميك والأساسات والله طالوا ما جوا البيت نحنا ما عندنا مشكلة بس يخففوا على الرجال السود يا أخي لكن خير رسائها الدنيا والآخرة خير رسائها السماوات والأرض وفي الصحيحين كمل من الرجال كثير رجال كمل كثر أنبياء وأتباعهم ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآثية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد هذه رواية الصحيحين وزيادة وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام بغير الزيادة ذكر ثلاثة نسوة كل واحد منهن ارتبطت بنبي من الأنبياء ارتباطا معينة وكفلته فآثية كفلت موسى وربته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكفلته حتى كبر فلما جاء بالدين أسلمت هذه آثية ومريض ابنة عمران ولدت نبيا وأهم شيء أنها ربته وكفلته حتى إذا أعلن النبوة آمنت وخديجة بنت خويلة كفلت محمدا صلى الله عليه وسلم وهي خيرهن لأن محمد خيرهم فهي خيرهن لانصباطها بالأخير نشأ شابا حتى إذا صار نبيا أسلمت ويقول عفيف الكندي ولقد رأيت في مكة في موسم الحج في ميناء رجل ليس كسائر الناس يتوضأ ويصلي فتصلي بالقرب منهم رأى فقلت للعباس وكان تاجرا مثلي وصديقي من هذا يا عباس قال هذا ابن أخي محمد ادعى أنه نبي وهذه زوجه خجيجة يصليان وبعد عشرات السنين أسلم عفيس وكان يقول يا ليتني كنت ثالثا. يا ريت كنت الجثالة. وفي رواية أن, أن عليا كان يدخل ويخرج معهم وهو طفل. فإذا وقف وقف وصلى فقال يا ليتني كنت رابعة. خديجة مرة عجيبة يا أخي خديدي في أنا الكفالة رصلت. ذهبت إلى المطبخ. العروس بجت المطبخ. جايبة أكل وجاية. المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لمن كان مؤمنا وبعض الناس يتطاول في أمهات المؤمنين كالكتاب الذي جاء به إلى السودان في حين غفلة من المصنفات والرقابة ودخل السودان وكتبه سوري أم المؤمنين تأكل أولادها سب لعائشة من أوله إلى آخره أما وإن الألفاظ التي في الكتاب لو قيلت في أمه لما رضي ولو قيلت في أم واحد منها لما رضي ولكن قيض الله شبابا رفع الأمر إلى المحكمة حياهم الله السودانيون الذين يعملون قالوا والله ما كنا نعرف محتوى الكتاب إنما جاءنا أن الكتاب مكتوب أم المؤمنين فحكم على الذي فتح المكتب بالإخراج من خارج السودان والعلم أوقعوا عليه عقوبة وبرأوا البقية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الجزول ما بيحترم أمهات المؤمنين ما بيحترم رسول الأم مؤمنين أصلا ومن احترام النبي عليه الصلاة والسلام أن تحترم أنت إذا أقررت أنها أم المؤمنين تقول تأكل أولادها فبالتالي ذهبت تأتي بطعام والحديث في الصحيحين جاء جبريل في البيت بالمناسبة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى هاجر في بيت خديجة في بيت خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت يا خلاكين أول حاجة هي امرأة بمعنى الكلمة يخوانا النسوان حب يفهم إن المرأة ليس تلطيقه الشهر هي تبورة يا أخي شيء أحمر وشي شيء أذرب وبدرة والله قبل يومين في الشارع في الشارع ماشين في الشارع جنبتين قافعات ماشين بيت عريس الحفلة الصيوان مجبوغ والأنوان نحن ندفل غلطانين من الجنب جنب بيت العريس لابسات لبس ما لابسات والله لو جاءت أمريكية شاهدتهم تقوم جاري يومين تقول استغفر الله استغفر الله تقول لهم ما قدروا دزاتهم هوي, هوي ما قدروا أوقفوا لو دات أميركية شافت أن أميركيات قوم جاري يومين يا أخي داتوا بيجوا أمريكيين من الأمريكان ذاته وبيجو خواجات أكثر من الخواجات يا أخي مش والله أنا خايف أبوها يكون في صلاة العشاء. خايف إن أبوها يكون بصلي في الجامعة العشاء وهي بشة الحفل بل يا تاخل الناس متناقبة ما عندها عزيمة على بيوتها على أسرتها دعك من أن تكون لها عزيمة على أعدائها وأعداء الملة ليقاتلوا أعداء الملة وليقاوموا الكفار وليطهروا الديار وليحرروا الأرض والمقدسات أقولوا قال محب الدين الطبري أعظم بقعة بعد المسجد الحرام في مكة بيت خديجة مكة كلها طاهرة لكن مكة أحسن المحلات أنا أوريك أون الحرم المسجد الحرام الكعبة والمحل المسجد بعد ثوالي بيت خديجة لكثرة ما تردد فيه جبريل بالوحي ولكثرة مكثه صلى الله عليه وسلم في البيت والنبي لا يمكث في البيت نائما إنما يمكث في البيت متعبدا ومتهجدا أفضل بقعة في مكة بيت خديجة يا خلاكي الخديجة عجيبة جاءت من المطبخ. قال جبريل يا محمد ستأتيك خديجة ومعها إناء إدام أو طعام أو شراب فأقرئها من ربها السلام ومنني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب والقصب اللؤلؤ ولكنه لم يقل اللؤلؤ إنما قال القف قصب بما لها من قصب السوق في الإسلام ولا صخب فيه لأنها حيأت الجو الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نصب لأنها تعبت في الدنيا هي المرأة الوحيدة التي حوصرت معه في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وهي منية في الشرف والمجد والسؤدت هي المرأة الوحيدة التي وقفت بجانبه فعاشت أيام مكة بكل معاناتها إنها المرأة التي كانت تحترمه قبل أن تحترم رسالته كانت تحترم نبله وعزمه وصدقه وتحترم عزنته كان زوجها فيذهب إلى الغار ولم يأتي الوحي بعد يتعبد ثلاث سنوات قبل النبوة في غار حراء يدعى ليالي ذوات العدد وهي ترضى بذلك بل تعطيه الذات وتهيئ له من يخدمه حتى تهيئ له المكان تحترمه ولو لم يكن نبيا وبعد النبوة احترمته احترمته واحترمت رسالته واحترمت مبادئه واحترم دينه أليس من حقها؟ ماتت خديجة قبل أن تفرض الفرائض والأحكام كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه خديجة ما صلت الصلاوات الخمس بالمناسبة بهذا الشرف كله ما أدركت الصلوات الخمس لأنها ماتت في السنة العاشرة من البعثة النبوية في رمضان ولم يكن آنذاك إثراء ولا معراج عُرِج بالنبي بعد شهر أو بعد أشهر من موت خديجة رضي الله عنها ومن موت أبي طالب وبين خديجة وأبي طالب شهر وثلاثة أيام في الوفاء ماتت قبل أن تفرض الفرائض والأحكام لا صلاة حمسة ولا كذا إنما كانت تصلي صلاة مكة والتي هي ركعتان في الغداة وركعتان في العشي ركعتين في الليل في المساء وركعتين في الصباح صلت خديجة هذه الصلاة كما جاء في حديث عائشة قال جابر يا رسول الله كيف خديجة وقد فرضت وقد ماتت قبل أن تفرض الفلائد والأحكام قال رأيتها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب على حافتين نهر من أنهار الجنة بيت ذات على حافتين نهر من أنهار الجنة السيدة خديجة أم المؤمنين أم القاسم وأم زينب وأم رقية وأم أم كلثوم وأم عبد الله الذي عرف بالطيب والطاهر وأم فاطمة وجدة الحسن والحسن خديجة أفضل أنموذج يقدم للدنيا في عالم النساء إذا نظرت إلى النساء الآن في الفضائيات والتعلي وخروج عن القيض والجرأة الجرأة في مصابمة الحق والنفسي الاقتحامية لكثير من النساء تعجب خديجة بنت خويلد أم المؤمنين خرجت من البيت وجاءت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قالت ماذا تفعل أول مرة قال أصلي جاءني جبريل فعلمني قالت علمني كما تعلمت فعلمها الوضوء وعلمها الصلاة فصلت بالقرب منه يا السلام أم المؤمنين خديجة خديجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويقول وهذه اللواية أخرى كمل من النساء كثير مريم وآثية وخديجة وفاطمة بنت محمد بنت خديجة رضي الله تعالى عنهن جميعا خديجة التي كانت تحن على على النبي عليه الصلاة والسلام ولما ماتت فقدها صلى الله عليه وسلم حقيقتها فقد نسّل خديجة بالمناسبة أهدي إليها شاب رقيق ليخدمها زيد بن حارثة ابن رشراحبيل الكلبي رأت فيه ميلا إلى زوجها الحبيب ورأت ميلا من زوجها قبل النبوة إلى زيد فوهبته له بس زيد نبيه حققه والنبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة في بيتها الباب يطرق يا خلاكي خديجة عاقلة الباب يطرق فتح الباب ويدا هي مرضعته حليمه السعديه تحلل وجه النبي عليه الصلاه والسلام فرح فبسط لها يد اطه وجلس تحتها يمسح على يد على راسها بيديه قطرات لبن لوضعها من سديح حليمة يجعله يجلها هذا الإجلال كأنه يعامل آمنة بالتوها فسألها عن أحوالها فشكت إليه الجذب الذي كان في بني سعد والقحط الذي نزل به فتألم النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة العاقلة تعرف زوجها من وجهه دون أن يتكلم للمرأة العاقلة ما بتقول له داي الشنو بس تعال له تعرفه داي الشنو لما يجزع تعرفه لما يكون سعيد تعرفه لما تكون في حاجة مضايقه تعرفه علمت أنه تكدر لم يكن بيده شيء ليعطي أمه كنوع وفاء ونوع بال فإذا بخديجة رضي الله تعالى عنها تعطي حليمة أربعين رأسا من الغنم هدي للحبيب الذي أرضعته حليبة فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم بشرى وظهر الفرح على قسمات وجه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم وقفه. تعرف كلامه قبل أن يتكلم وتعرف مراده قبل أن ينطق وإني أوصي كل مرأة عاقلة تريد أن تدخل الجنة بزوجها أن تعرف نفس زوجها وأن تكون قريبة منه فإذا أرق بالليل تسائله ما الذي أرقك تعرفه فرحا وحزنا وتقف معه لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم من إجلاله لخديجة تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في مسلم ما غرت على امرأة كغيرتي من خديجة وهي ميسة وأنا لم أدركها ما حصلت خديجة رضي الله عنها لأنه لما نتزوجه متولدت ولما خليمة ماتت هي شاف على صغيرة رضي الله عنها عائشة كانت صغيرة في السنين تال عمرة سنوات سنة سس عمر سنتين ثلاثة أربعة في الحدود دي فقالت من كسرت ما يذكرها ولا يمل الثناء عليها وفاء الله إخواننا أنا بستغرب في حاجة أزول لما يكون مزود نسوا كتر يقول القاعدة الصحيحة ما تشكل واحدة للثانية بتعمل لك مشاكل تجيدة. أمكن تنوم برا والله وبدون عشاء. ما ما تنوم أي واحدة شكله دلفقي تزود واحدة يتنى عندك مرتين ثلاثة أربعة أي واحدة شكلها براها. ما تبي زين ذلادي لا تعمل مشكلة رجيتها دي حالها جاهزة. شوف الرسلم خديجة ميتة لو حية ممكن نقول يمقول له هالكلام عشان هذة نفسها تثبت لأنه زوج فيها وهي ميتة وهي في جنتها وهي في دار كرامتها وهي في الآخرة يتكلم بمليء فيه عن خديجة فقال إحداهو عائشة خديجة خديجة يجدوا من قن قنده خديجة خديجة أنا تعرف غيرها قال يا عائشة إني رزقت حبها إني رزقت حبها دي أكسام ما أقدر أودع الله في ثنايا قلب الحبيب خديجة يا عائشة إني رزقت حبها قالت عائشة سمع بالبال أو تهاله هالة بنت خوي بنت خديجة هالة بنت أبي هالة ابني ابني زرارة ابن ابن ابن زرار ابن النباش السامي غبيته لما تزوجها كانت عندها هالة قال اللهم هالة اللهم هالة قالت وقد تغير وجهه تغير صوالي سمع صوت هالة فتذكر أيام خوالي وذكريات عطرة في مكة عاشها في بيت خديجة اللهم هالة اللهم هالة ومعناها اللهم جعلها هالة اللهم جعلها هالة هالة عائشة والحديث من بسنة دخلت امرأة عجوز فاحتفى, فاحتفى بها صلى الله عليه وسلم احتفاءا عظيما وبسط لها رداو فلما خرجت قلت يا رسول الله من هذه العجود قالت إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان وإن حسن العهد من الإيمان صحيح والله فإن حسن العهد أنك تكون وفد تكون وفي والله لا تأكل معاك الملح والملح، يبيعوك والله ذهن ما حصل حاجة والله لا تأكل معاك الملح والملح، تفلس والله السلام الله ما يذكره في الشارع ثان ألم يتعلموا هذه القيم الحية أيها الأحبة القيم لا تعرف زمانا ولا مكانا في مرة من المرات قالت عائشة رضي الله عنها رث من خديجة فقلت له إنما هي عجوز حمراء السدقين أبدنك الله خيرا منها قالت فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فوقع في خلدي أني هلكت مسلين أنا بعت الدنيا والآخرة خلاص أنا خلاص الله بدني النار بعد ذا لأنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أقول اللهم إن مضت هذه لا أعود زعن ذلك راح الثاني ما أتكلم في خديج مدى الحياة فقال لها والله ما أبدلني الله خيرا منها قال الناس كفر آمنت بي إذ كفر الناس وواستني إذ طردني الناس ورزقني الله منها الولد دون سائر الناس كل أولاده من خديجة خلا إبراهيم من ماريا وهنا وقفة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنساء أقل من عمر خديجة بكثير وأقام معهن أطول مما أقام مع خديجة لكنه ما رزق الولد إلا من خديجة لما نقول ولد الذكر والأنثى ما رزق الولد إلا من خديجة شيء عجيب والبنين ماتوا رضع القاسم وعبد الله الطاهر الطيب ماتوا رضع لحكمة يعلمها الله وبقية بناته عاشوا وأدرقوا الإسلام وتزودوا وأنجبوا وماتوا جميعا في حياته فدفنهن وشهدهن خلا فاطمة رضي الله عنها التي دفنت وماتت بعده بستة أشهر كونه يا أخي يتزوج أحد عمره أربعين سنة وجب منها سبعة ستة ستة وتزوجان عمره عشرين والثلاثة وعشرين والخمسة وعشرين كأم سلمة وغيرها ما وكان مزوجات قبل وأنجبوا يعني هو أنجب وهم أنجبنا وبالرغم من ذلك أبا لابو إلا أن يرزقه من خبيجة والله أردت أن أنبه الناس إلى امرأة في الإسلام فاضلة لأن حبها حب للنبي ولأن سيرتها مرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب أني قصرت أيما تقصير في الحديث عن أم المؤمنين سيدتنا عن أم المؤمنين العاقلة الفاضلة النبيبة الشريفة الطاهرة المؤمنة خديجة بالتخويل رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجمعنا بها في جنات النعيم يوم يقوم الدين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه توفيت خديجة على الراجح من أقوال أهل السير والتاريخ في رمضان من السنة العاشرة من البعثة النبوية وقبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات ودفنت بالحجون. تألم النبي صلى الله عليه وسلم لفقدها فقد صحبته ربع قرن من الزمان كانت قريبة منه ومن أنفاته واختلطت أنفاتها بأنفاته واختلطت قيمها بقيمه واختلطت قيمه بقيمها ربع قرن من الزمان خمسة وعشرين سنة صحيح؟ اتزوجة قبل البعثة بخمسة عشر سنة وتوفيت بعد البعثة بعد البعثة بعشر سنين. توفيت وهي في الخامسة والستين من عمرها والنبي صلى الله عليه وسلم في الخمسين لما توفيت خديجة رضي الله عنها. كان عمره في الخمسين وهي في الخامسة والستين وقد صحبته ربع قرن من الزمان ملأت حياته خيرا ملأت عليه حياته دفئا وحنانا وعطفا ورحمة أين حياة الأزواد من حياة خديجة ربع قرن من الزمان وخبيجة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم بعضها قبل النبوة تحترمه وتحترم عزمه وخلقه وبعد النبوة تحترم دعوته ورسالته ومبادئه وعاشت مخلصة بهذا الدين رضي الله تعالى عنها صاحبته ربع قرن من الزمان كانت ترتب جبينه المتفصم بعرل بالمتفصم تحت وطأة الوحي الشديد كانت تحن عليه وتحن على أمه من الرضاعة خديجة امرأة في الإسلام باهرة وهو اختيار الله المحط وتوفيقه لكن القيم لا تعرف زمانا ولا مكانا كانت خديجة أولا عاقلة عندها عقل زوجها يأتي خائف يقول زمنوني تقول له لها شنو تثبته وتقف بجانبه ولا تقول لو لقد أصبت بجنون أو بكذا أو هذا من كثرة العزلة لأنها تعرف معدنه وتعرف صدقه ثانيا كانت طاهرة ثالثا كانت زوجة وكانت ربة بيت وكانت ربة ربة بيت تملأ البيت وتملأ مكانها في البيت رابعا كانت مؤمنا مستيقنا مبادرة إلى الإيمان وخامثا كانت رضي الله تعالى عنها منفقة وكريمة لقد شمخت خديجة شموخ جبال مكة لقد أينت خلي خليج زوجها ووقفت بجانبه لو تزعزعت جبال مكة من مكانها لما تزعزعت خليج من إيمانها دخلت معه الشعب وعانت معه المر وتمتعت معه بالحلو المرأة التي تريد زوجها منعما مترفا ولا تريده فقيرا غير جديرة بالاحترام صفات خديجة أليست متاحة للناس؟ أليس بإمكان المرأة أن تكون عاقلة وأن تكون طاهرة؟ هل هذه أمور ممنوعة؟ هل للنساء أن تكون ربس بيت ناجحة تقف بجانب زوجها عند الملمات واللحب؟ تؤيده وتسانده وتربط على كتفه؟ وتحمل عنه هموم الدنيا؟ وثقل المعيشة تقف بجانبه تسليه وتهون عليه مقاسات الأيام ليس بإمكان كل امرأة عاقلة مسلمة تتردد على مسجدنا وتصلي معنا أو تسمع خطبتنا أن تكون مثل خديجة أقل شيء في هذه الصفات أما أن تكون خديجة في الاختيار وفي المواعيد وفي الميقات الذي اختاره الله لتكون قرب نبيه هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فضل الله يؤتيه من يشاء والله هو الفضل العظيم وتبقى الصفات وتبقى السجايا وتبقى الخصال ويبقى الطور ويبقى الصرف خديجة وقفت مع الدين بمالها وبنفسها وعست بالمال فتحت بيتها للنبوة أليس بإمكان كثير من النساء أن تفتح كل واحدة بيتها للدعوة وللتعليل ولالإنشاد ولحل المشاكل؟ فقط أردت أن أشير إلى حياة قمة من قمم الإسلام لمؤكد أن الإسلام لم يظلم المرأة أبدا وأن هذا من الزور وهذا أبلغ رد, رد على دعات تحرير المرأة الذين يرفعون الشعارات يرفعون الشعارات الباهتة. التي تفضي بالمجتمع إلى الانحلال وإلى التعري وإلى الانسلاخ من القيم والأخلاق أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ من واصينا إلى البر والتقوى اللهم حبّد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا جنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عفيته ولا ضالاً إلا هديته ولا مسافراً إلا حفسقته ولا غائباً إلا رددته ولا ميتاً إلا رحمته، ولا أيمن إلا زوجته ولا حاجة من حوائف الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا وأعنتنا عليها يا رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب نبيك وحب أمهات المؤمنين اللهم اجمعنا بهم في الليين اللهم اجمعنا بهم في الليين اللهم قصر عملنا فبلغنا مرادنا بحبنا لهم يا رب العالمين اللهم إن نبيك بشرنا بأن المرأة يحشر مع من أعب هو الصادق المصدوق اللهم إنا نشيدك حب أنبيائك وحب رسلك وحب أصحاب نبيك وحب أمهات المؤمنين اللهم فاجمعنا بهم في عليين اللهم اجمعنا بهم في عليين على سر متقابلين وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتلة مدلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم, وسلم